بوك تو نو تسعة تسعة اتھاوڑاة دي باس ايام الاسبوع ايام الاسبوع سوم بار الاثنين الاثنين منغل بار الثلاثاء الثلاثاء بودوار الاربعاء الاربعاء غروار الخميس الخميس شكروار الجمعه الجمعه شنوار السبت السبت ريويوار الاحد الاحد اثاوردا الاسبوع الاسبوع سونوار باسون ريويوار پرينت من الاثنين الى الاحد من الاثنين الى الاحد पहिला दिवस आहे सोमवार اليوم الاول هو الاثنين اليوم الاول هو الاثنين दुसरा दिवस आहे मंगळवार اليوم الثاني هو الثلاثاء اليوم الثاني هو الثلاثاء तिसरा दिवस आहे बुधवार اليوم الثالث هو الاربعاء اليوم الثالث هو الاربعاء चौथा दिवस आहे गुरुवार اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس पाचवा दिवस आहे शुक्रवार اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو جمعه سهاवा दिवस आहे शनिवार اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت ساتवा दिवस आहे रविवार اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الاحد سبتحت 7 ايام استات الاسبوع فيه سبعه ايام الاسبوع فيه سبعه ايام امهي فقط 5 ايام काम करतो نحن نعمل خمسه ايام فقط نحن نعمل خمسه ايام فقط